ولسنا بصدد الحديث عنها وعن حجيتها والتدوين فيها كما أ ن ن ا أ ي ض ا ً لسنا ب ح ا ج ة إ ل ى الحديث عن مؤلف الكتاب الذي نحن بصدد شرحه إ ن شاء الله تعالى و ا ل إ م ا م مالك بن أ ن س بن مالك بن أ ب ي عامر ا ل أ ص ب ح ي إ م ا م دار ا ل ه ج ر ة نجم السنن كما قال الشافعي وغيره ولد رحمه الله ب ا ل م د ي ن ة س ن ة ثلاث وتسعين وتوفي س ن ة تسع وسبعين و م ئ ة من ا ل أ ئ م ة المعروفين المتبوعين أ ص ح ا ب المذاهب الباقيه إ ل ى يومنا هذا لمذهبه انتشار واسع في بلاد المغرب و ا ل أ ن د ل س وله أ ي ض ا وجود في العراق وفي مصر وغيرهما ولسنا ب ح ا ج ة إ ل ى كلام عن موطئه الذي اشتهر طبقت شهرته ا ل أ ف ا ق و عن سبب ت أ ل ي ف ه و ما قيل في ذلك م ا ذكره ابن خلدون و غيره أ ن المنصور أ ب ا جعفر قال للامام مالك رحمه الله تعالى و ذكره بالعلم و ذكره بما عليه من تبعه و قال له أ ن ه يطلب منه أ ن يؤلف كتابا في العلم يوطئه للناس و يمهده و يسهله و ذكر أ ن ه ينبغي أ ن اجتنب فيه على ما ذ كل ر س ا ه بن عباس وتشديدات بن عمر بن مسعود تقيل إن عمر مسعود وتشديدات شواذ الإمام مالك تقيل ر حال م ه ل هذا تعالى التأليف علمني قال لحال ألك إنه ه كيفية الكتاب ثابت ا ل ن س ب ة مستفيض مشهور إ ل ى مؤلفه روي بروايات م ت ع د د ة تحمله عن ا ل إ م ا م مالك جمع غفير ق ر أ ه عليه العدد الكثير الجمع حفظت بعض الروايات عن ا ل إ م ا م مالك وبقي كثير منها إ ل ى يومنا هذا منها ر و ا ي ة يحيى ابن يحيى المصمود ي التي عليها أ ك ث ر الشراح واعتماد أ ه ل العلم عليها في الغالب ومنها ر و ا ي ة محمد بن الحسن الشيباني وقد انفردت ببعض الزيادات على ر و ا ي ة يحيى ومنها ر و ا ي ة ابن مصعب الزهري وفيها أ ي ض ا زيادات و روايات ك ث ي ر ة ذكر منها صاحب ا ل ح ط ة ست ع ش ر ة ر و ا ي ة و أ ث ب ت بعض الزيادات التي في بعضها على بعض و عني العلم الموطا و شرحوه تذكر من شروحه أ ك ث ر من م ئ ة ش ر ح مما هو موجود ا ل آ ن في خزائن الكتب و طبع كثير منها لكن طالب العلم و هو في غمار هذه ا ل أ ع د ا د ا ل ه ا ئ ل ة من المؤلفات من كتب ا ل س ن ة و شروحها لا يمكنه ا ل إ ح ا ط ة بجميع ما كتب حول هذا الكتاب أ و غيره لكن إ ذ ا اقتصر طالب العلم على شرحي بن عبد البر التمهيد لما في الموطا من المعاني و ا ل أ س ا ن ي د و هذا كتاب عظيم و مؤلفه إ م ا م من ا ئ م ة المسلمين حافظ المغرب أ ب و عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنه ث ل ا ث ي و ستين و اربعمائه مكث في ت أ ل ي ف ه ثلاثين عاما ً ويحرره وينقحه خرج الكتاب محررا منقحا مضبوطا متقنا حتى قال ابن حزم وغيره أ ن ه لا يعرف بالكلام على فقه الحديث كتاب مثله ولا ما يقاربه ولا يدانيه على كل حال هذا الكتاب كتاب عظيم ينبغي لطالب ع م أ ن يعنى به والكتاب مرتب على شيوخ مالك و أ س م ا ء ه مرتبه على حروف التهجي عند ا ل م غ ا ر ب ة وهي تختلف عن ترتيب ا ل م ش ا ر ق ة وكانت ا ل أ م ن ي ة ان يرتب الكتاب على ترتيب الكتاب ا ل أ ص ل ي على ا ل أ ب و ا ب ثم حصلت هذه ا ل أ م ن ي ة آ خ ر ا من شروحه التي لا يستغني عنها طالب علم الاستذكار لابن عبد البر المذكور ومنها المنتقى للباجي و مختصر من كتاب له كبير اسمه الاستيفاء م ن ت ق ى للباجي كتاب نفيس ونافع ومطبوع في سبعه مجلدات ا ل كبار من شروحه شرح القاضي أ ب ي بكر بن العربي قبس شرح موطا ل ا م ا م مالك بن أ ن س و له شروح أ خ ر ى على ا ل م و ط من شروحه شرح للزرقان ي شرح متوسط مفيد نافع وهناك شرح مختصر جدا للسيوط ي اسمه تنوير الحوالك و الشروح مثل ما ذكرنا ذكر منها أ ك ث ر من م ئ ة شرح و هناك شرح مطول اسمه أ و ج ز المسالك للكندهلوي في خ م س ة عشر جزءا طبع في خ م س ة عشر مجلدا وكتاب طيب نافع يمتاز بعنايته بنقول المذاهب من كتب أ ص ح ا ب ه ا ل أ ن ك م تعرفون أ ن المذاهب فيها روايات وفيها أ ق و ا ل ولكل امام في كثير من المسائل أ ك ث ر من قول يختلف قوله في هذا الوقت عن قوله في وقت لاحق و كما يختلف قوله في بلد عن قوله في بلد آ خ ر وهكذا ل أ ن الاجتهاد ت ج د د م ي ز ة هذا الكتاب أ ن ه نقل هذه المذاهب من كتب أ ر ب ا ب ه ا المعتمده عندهم و لذا تلاحظون في نقول الشراح عن ا ل ا ئ م ة ن ق و ل عنهم أ ق و ا ل تستغربونها ينقل عن ا ل إ م ا م أ ح م د أ ق و ا ل في فتح الباري و في ع م د ة القاري و في غيرها من الشروح تستغرب لماذا ل أ ن ه ا ليست ا ل ر و ا ي ة ا ل م ش ه و ر ة التي عليها العمل عند ا ل ح ن ا ب ل فينبغي ان نعنى بهذا الجانب لئلا ينسب إ ل ى ا ل إ م ا م ما لم يقله و بل هو مخرج على أ ق و ا ل ه و قد يشهر عن ا ل إ م ا م ما لم يشتهر من قوله بهذا السبب هذه م ه م ة جدا و لو تثبت طالب العلم بالرجوع إ ل ى كتب المذاهب بنفسه كان هو ا ل أ ح ر ى و ا ل أ ل ي ق هناك شرح للدهلوي شرح مختصر جدا و ه و ماتع و نفيس لكنه أ خ ل بترتيب الكتاب رتبه على ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ت ا د ة عند أ ه ل العلم في تقديم ا ل ط ه ا ر ة على ما قدمه ا ل إ م ا م مالك من الوقوت على ما س ي أ ت ي لكنه كتاب طيب فيه ن في ا ا ل أ ص ل الكتاب في مذهب مالك و أ ض ا ف الشارح دهلوي مذهب ابي ح ن ي ف ة و مذهب الشافع و أ ه م ل ما اذهب ا ل إ م ا م أ ح م د أ ق و ل ي ع ن ا به و يضاف إ ل ي ه ما اذهب ا ل إ م ا م أ ح م د و كتاب فيه نكات و لطائف فوائد على اختصاره و مطبوع في مجلدين صغيرين الشروح لا يمكن ا ل ا ح ا ط ة بها و لا بيان مناهجها تبعا ل أ ه م ي ة هذا الكتاب فهو سادس الكتب عند جمع اهل العلم و إ ن كان متقدما عليها في الزمان و في إ م ا م ه مؤلفه و مكانته لكنه في الترتيب عند اهل العلم ثالث الكتب لما فيه من البلاغات و المراسيل و ا ل م و ق ف ا ت و المقطوعات المقاطيع في شيء كثير ف ت أ خ ر ت رتبته عن الصحيحين و السنن على خلاف بين ه العلم ل ف السادس و قد جعله بعضهم و السادس كما فعل ابن ا ل أ ث ي ر في جامع الأصول ورزين في تجريد الأصول وبعضهم جعل السادس ومنهم وأول شروط وفي العبدري تجريد الدارم طاهر طاهر أطرافه جرى في في من ابن من ابن ابن السادس السادس ماجه أضافه الخمسة الأئمه العمل جعل جعل إلى بفضل على ثم ذكرنا ل ل ك ث ة زوائد م ل أ ح ان د ي ث المرفوعة ر ذ ك ا أن ا ل ر و ا ي ة التي تشرح من بين الروايات ا ل ك ث ي ر ة هي ر و ا ي ة يحيى بن يحيى وعليها أ ك ث ر الشراح عليها اكثر الشراح و قد سمعه او ق ر أ ه على ا ل إ م ا م مالك ل أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى كان من منهجه أ ن لا ي ق ر أ على أ ح د و لا يحدث أ ح د بل ينكر على من طلب منه أ ن ي ق ر أ عليه بل يسمع ا ل إ م ا م مالك ممن ي ق ر أ و جميع من روى الكتاب عن ا ل إ م ا م مالك فبطريق العرض بعضهم ي أ ت ي ممن لا يرى العرض من أ ه ل العراق إ ل ى ا ل إ م ا م مالك ليسمع من ا ل إ م ا م مالك فيزجره ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى و يقول العرض يكفيك في ا ل ق ر آ ن و لا يكفيك في الحديث معلوما ان ا ل ق ر آ ن ي ق ر أ على المقرب و على كل حال العرض طريق معتبر من طرق السماء عند اهل العلم و حصل ا ل إ ج م ا ع على ص ح ة ما نقل بواسطته و إ ن كان ا ل أ ص ل في ا ل ر و ا ي ة السماء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 قال ا ل إ م ا م يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس كتاب و قوت ا ل ص ل ا ة باب و قوت ا ل ص ل ا ة قال عن مالك بن انس عن ابن شهاب أ ن عمر بن عبد العزيز أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما فدخل عليه عروه بن الزبير ف أ خ ب ر ه أ ن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما وهو ب ا ل ك و ف ة فدخل عليه أ ب و مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي فقال ما هذا يا م غ ي ر ة أ ل ي س قد علمت أ ن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أ م ر ت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا ع ر و ة أ و إ ن جبريل هو الذي أ ق ا م لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ا ل ص ل ا ة قال ع ر و ة كذلك كان بشير بن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي يحدث عن أ ب ي ه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن كما سمعتم ا ل إ م ا م رحمه الله تعالى ب د أ بوقوت ا ل ص ل ا ة يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في قواعده التي تسمى ا ل ن و ر ا ن ي ة في أ و ل الكتاب فصل أ م ا العبادات ف أ ع ظ م ه ا ا ل ص ل ا ة والناس إ م ا أ ن يبتدئوا مسائلها بالطهور إ م ا أ ن يبتدئ مسائلها بالطهور يعني بكتاب ا ل ط ه ا ر ة لقوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مفتاح ا ل ص ل ا ة الطهور و هذا عليه ا ل أ ك ث ر و إ م ا بالمواقيت التي تجب بها ا ل ص ل ا ة كما فعله مالك و على كل حال كل من ا ل ط ه ا ر ة و الوقت و ا ل أ و ق ا ت كل منهما شر ط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة و الشر ط لا بد أ ن يتقدم المشروط فتقدم هذه الشروط على ما اشترطت له من المقصد و الصلاه ولا شك أ ن التقديم في الذكر له نصيب من الترجيح ف ا ل أ و ل ي ة كما يقولون لها دخل في ا ل أ و ل و ي ة ا ل أ و ل ي ة لها دخل في ا ل أ و ل و ي ه ايش معنى هذا الكلام ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى لما قدم الوقود على ا ل ط ه ا ر ة يفهم منه أ ن ا ل م ح ا ف ظ ة على الوقت أ و ل ى من ا ل م ح ا ف ظ ة على ا ل ط ه ا ر ة عند التزاحم و ا ل أ ك ث ر ا ل ج م ه و ر على العكس إ ذ ا ضاق الوقت و صار المرء بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن يتطهر و لو خرج الوقت أ و يصلي في الوقت و لو من غير كمال ا ل ط ه ا ر ة ولو ب ط ه ا ر ة ن ا ق ص ة هذا عند التزاحم فيفهم من صنيع ا ل إ م ا م مالك أ ن ه يقدم الوقت والاكثر أ ك ث ر على ل خ ف ه و ا ل أ على خلافه افترضنا أ ن شخصا استيقظ من النوم وقد بقي على طلوع الشمس خمس دقائق وهي ك ا ف ي ة ل أ د ا ء ركعتين بالتيمم وحينئذ يكون مدركا للوقت أ و يتطهر ط ه ا ر ة ك ا م ل ة ولو خرج الوقت صنيع ا ل إ م ا م مالك في تقديمه الوقت على ا ل ط ه ا ر ة يدل على أ ن ه يعنى بالوقت أ ك ث ر من ا ل ط ه ا ر ة وكل منهم ا ش ر ط صحه الصلاه و ص ن ع ا ل أ ك ث ر على عكس ذلك ولا يقللون من ش أ ن الوقت ف ا ل ص ل ا ة لا تصح قبل وقتها اتفاقا وهل تصح بعد خروج وقتها فتقضى و ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة في غير عذر لو فرط و أ خ ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها ج م ع من أ ه ل العلم بل نقل عليه بحزم الاتفاق أ ن ه ا لا تلزم ولذا ك ل ه ا تقضى ونقل بعضهم الاتفاق على خلافه قد يجب القضاء مع الاثم فتقديم ا ل ط ه ا ر ة لا يعني الاستخفاف بالوقت كما أ ن تقديم الوقت عند ا ل إ م ا م مالك لا يعني الاستخفاف ب ش أ ن ا ل ط ه ا ر ة فكل منهم م ش ر لكن عند التزاحم و يفترض هذا في المساله التي ذكرناها و ق و ت جمع وقت كما أ ن الوقت يجمع على أ و ق ا ت و الوقت و ا ل أ و ق ا ت و المواقيت بمعنى واحد إ ل ا أ ن الفرق بين المواقيت جمع م ق ا ت تطلق على ا ل ز م ا ن ي ة و ا ل م ك ا ن ي ة كما هو معروف في مواقيت الحج فهمك الله و الوقود و الاوقات جمع وقت إ ل ا أ ن الوقود جمع كثره و الاوقات جمع قله الوقود جمع ك ث ر ة و ا ل أ و ق ا ت جمع ق ل ة و أ و ق ا ت الصلوات ك ث ي ر ة و لا ق ل ي ل ة ثمه أ ف ع ا ل جمع ق ل ة نعم ا ل أ و ق ا ت الخمسه ق ل ي ل ة فعلى هذا الجمع ب أ و ق ا ت أ و ل ى من الجمع بوقوت هنا و إ ن كان أ ك ث ر رواه عن مالك قالوا وقوت في ر و ا ي ة ابن بكير قال أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة جمع ق ل ة و أ ك ث ر الروايات على جمع ا ل ك ث ر ة وقوت تكلم أ ه ل العلم في إ ي ث ا ر جمع ا ل ك ث ر ة على جمع ا ل ق ل ة هنا قال بعضهم أ ن ه ينوب كل منهم عن ا ل آ خ ر و منهم من يقول باعتبار هذه ا ل أ و ق ا ت ا ل خ م س ة تتكرر كل يوم فنظرا إ ل ى تعدد هذه ا ل أ ي ا م ج م ع ة جمع كثره و إ ن كانت في ا ل أ ص ل ق ل ي ل ة منهم من قال بالتناوب ينوب جمع الكثره عن جمع ا ل ق ل ة و العكس و منهم من قال ج م ع ة جمع كثره باعتبار تكررها في ا ل أ ي ا م كما يقال شموس و أ ق م ا ر شموس و أ ق م ا ر لقمر واحد وشمس واحد لكن باعتبارها تتكرر جمعت و الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا و ك ت ا ب ة و هذا يتكرر علينا كثيرا فيشرح في هذا الموضع و نستغني عنه في المواضع ا ل ل ا ح ق ة كتاب مصدر كتب يكتب كتابا و ك ت ا ب ة و كتبا و أ ص ل الكتب ا ل م ا د ة يراد بها الجمع كما يقال تكتب بنو فلان ج م ا ع ة الخيل ك ت ي ب ة و الحريري يقول كاتبين وما خطت أ ن ا م ل ه م حرفا ولا ق ر أ و ا ما خطه في الكتب يقصد بذلك الخرازين حين يجمعون بين صفائح الجلود فيكتبونها ي ن ي ج م ع و ن ه ب ا ل خ ي ا ط ة والخرز باب وقود ا ل ص ل ا ة ا ل أ ص ل الكتاب والكتاب يراد به المكتوب الجامع ل أ ب و ا ب و ا ل أ ب و ا ب تجمع فصول والفصول تجمع مسائل هذا الترتيب العرفي عند اهل العلم لكن قد يوجد كتب دون أ ب و ا ب وقد توجد أ ب و ا ب دون كتب وقد توجد أ ب و ا ب دون فصول وهكذا و ا ل م س أ ل ة اصطلاح ولا م ش ا ح ة بالاصطلاح ويتفرع على ذلك بقوله باب وقوه الصلاه الباب في ا ل أ ص ل ما يدخل ويخرج منه و في الاستعمال العرفي الاصطلاح الخاص عند أ ه ل العلم ما يضم مسائل ع ل م ي ة و فصول غالبا فاستعماله عند أ ه ل العلم من باب استعمال ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ر ف ي ة و من يقول مجاز يقول استعماله في المحسوسات ح ق ي ق ة و استعماله في المعنويات مجاز لكنها ح ق ي ق ة عرفيه اصطلاح خاص قال حدثنا يحيى بن يحيى الليثي عن مالك قال من القائل هنا القائل هو الراوي عن يحيى ثم قال ب ع ذلك حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أ ن س قد يقول قائل المؤلف من المؤلف مؤلف الكتاب مؤلف الموطى منه ا ل إ م ا م مالك مؤلف المسند م ن ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أ ب ي هل يتصور ا ل إ م ا م أ ح م د يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أ ب ي أ و هنا ا ل إ م ا م مالك يقول حدثنا عن مالك نعم إ ذ ن كيف نعم في كتب الشافعي قال الربيع أ خ ب ر ن ا الشافعي وهكذا في كتب المتقدمين كلها الراوي للكتاب يثبت اسمه في ك ت ا ب وعلى هذا حذف الراوي تصرف لا يليق أ ه ل التحري و ا ل ت ح ق ي ق حذف أ ب د ا كما فعل الشيخ أ ح م د شاكر في المسند حذف ا ل إ م ا م أ ح م د ومروع ن ا ل إ م ا م سواء كان من روايه ع ب د ا ل ل ه أو من ا ل ز و ا د هذا ت صرف نعم قد يتطاول على المتقدمين من لا يعرف ط ر ا ئ ق ه م في التصنيف ف ي ت ك ل م وشكك في ن س ب ة الكتب وهذا ج ه ل شخص لا ع ل ا ق ة ل ه بالعلم ا ل ش ر ف وليست حياته على طريق ا ل ا س ت ق ا م ة أ ي ض ا ً ولا يمت إ ل ى العلم ب ص ل ة يكتب مؤلف اسمه إ ص ل ا ح أ ش ن ع خ ط أ في تاريخ التشريع ا ل إ س ل ا م ي ا ل أ م ليست ل ل إ م ا م الشافعي لانه ما يفهم ما يعرف إ ذ ن الموطن ليس ل ل إ م ا م مالك والمسند ليس ل ل إ م ا م م ح م د وهكذا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نطرد هذا الكلام يعني شخص يقول إ ن ا ل ح ي ا ة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص و يذهب الى ان بعض الغي رشد مثل هذا يتكلم في كتب العلم و ينفي ما نسبته إ ل ى مؤلفه أ ش ه ر من ن س ب ة هذا الرجل إ ل ى أ ب ي ه إ ص ل ا ح حشن خ ط أ في تاريخ ا ل أ م ليست ا ل إ م ا م الشافعي اذن الموطا ليس ا ل إ م ا م ذلك و المسند ليس ا ل إ م ا م احمد وهكذا نعم جرت ع ا د ت ه م يعني ر و ا ة الكتب إ ث ب ا ت أ س م ا ئ ه م في كل حديث وفي كل خبر في الكتاب إ ل ا ما كان من غير طريقهم إ ذ ا كان في الكتاب ما هو من غير طريق صاحب ا ل ر و ا ي ة ي ح د ث من له ع ن ا ي ة بالمسند يعرف هذا ا ل أ م ر حدثنا يحيى بن يحيى الليثي وهو غير يحيى بن يحيى التميمي الذي أ ك ث ر ا ل إ م ا م مسلم من ا ل ر و ا ي ة عنه هذا من رجال الكتب الستة و ه ذكره ا ذ في كتب رجال الكتب ا ل س ت ة من أ ج ل تمييزه عن ذاك ليست له ر و ا ي ة في الكتب ا ل س ت ة عن مالك بن انس ا ل إ م ا م المؤلف عن ابن شهاب محمد بن مسلم من شهاب ا ل ز ه ل ي ا ل إ م ا م العلم أ ن عمر بن عبد العزيز ا ل خ ل ي ف ة الراشد أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما يعني ص ل ا ة العصر أ خ ر ه ا م ر ة م ر ة و ا ح د ة كما في بعض روايات البخاري و ليس هذا عاده له و ليس ديدنا له و إ ن عرف ذلك في بني أ م ي ة يؤخرون الصلوات و أ خ ر ا ل ص ل ا ة عمر بن عبد العزيز ا ل خ ل ي ف ة الراشد عن الوقت ا ل أ ف ض ل و لم يخرجها عن وقتها خ ر ه ا حتى خرج الوقت لم يؤخرها حتى خرج و ق ت ب ا ل ك ل ي ة إ ن م ا أ خ ر ه عن الوقت المستحب أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما فدخل عليه عروه بن الزبير بن العوام ف أ خ ب ر ه أ ن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة أ خ ر ا ل ص ل ا ة يوما و هو ب ا ل ك و ف ة فدخل عليه أ ب و مسعود أ ن ك ر عليه بالنقل و لم ي ن ك ن عليه ب ا ل ر أ ي أ ن ك ر عليه بالدليل أ خ ب ر ه أ ن ا ل م غ ي ر ة بن شعبه اخر ا ل ص ل ا ة يوما ص ل ا ة ا ل ع ا ص ر أ ي ض ا كما في بعض الروايات وهو ب ا ل ك و ف ة أ م ي ر ا عليها من قبل م ع ا و ي ة رضي الله عنه فدخل عليه أ ب و مسعود ع ق ب ة بن عمرو البدري ا ل أ ن ص ا ر ي نزل بدرا فنسب إ ل ي ه ا ولم يشهد الوقعه عند جمهور العلماء إ ن م ا نزلها فنسب إ ل ي ه ا و ان اثبته البخاري فيمن شهده دخل عليه ابو مسعود الانصاري فقال ما هذا التاخير يا مغيره ما هذا يعني هذا مع هذا التاخير يا مغيره اليس و هكذا جاءت الروايه اليس يقول حفظ من حجر و هو استعمال صحيح و ان كان الاكثر في مخاطبه الحاضر ا ل ا س ت و في مخاطبه الغائب اليس وهنا حاضر خاطبه بما يليق بالغائب وهو استعمال صحيح أ ل ي س قد علمت أ ن جبريل نزل فصلى ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهي ايش الظهر هي ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى فصلى يعني جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم صلى يعني العصر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته ثم صلى المغرب فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بصلاته ثم صلى العشاء فصلى رسول الله صلى الله ع ل و سلم ثم صلى ا ل خ ا م س ة الفجر فصلى رسول الله صلى و سلم ثم قال بهذا امرت بهذا امرت بعض الروايات بهذا امرت و ا ل آ م ر على الحالتين هو الله جل و علا امرت إ ن كان القائل جبريل امرت أ ن أ ب ي ن لك بالفعل بهذا أ و أ م ر ت يا محمد أ ن تصلي الصلوات هذه ا ل أ و ق ا ت جاء حديث إ م ا م ه جبريل مفسرا في السنن و أ ن ه صلى بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى ص ل ا ة الظهر حين زالت الشمس في اليوم ا ل أ و ل وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم ا ل أ و ل ثم صلى المغرب بعد أ ن وجبت الشمس غابت ثم صلى العشاء ل م ا غاب الشفق ثم صلى الصبح بطلوع الفجر في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آ خ ر اوقاتها فصلى الظهر حينما صار ظل الشيء مثله وصلى العصر حينما صار ظل الشيء مثليه ثم صلى المغرب في الوقت الذي صلاها فيه ب ا ل أ م س ثم صلى العشاء ثلث الليل ف أ و ل الوقت على إ م ا م ه جبريل ب ا ل ن س ب ة للظهر زوال الشمس و آ خ ر ه مصير ظل الشيء مثله و أ و ل وقت ص ل ا ة العصر مصير ظل الشيء مثله إ ل ى مصير ظل الشيء مثليه هناك احاديث م ع ا ر ض ة لهذا ت ج د ر ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه ا في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أ ن ص ل ا ة الظهر من الزوال إ ل ى مصير ظل الشيء مثله ما لم ت ح ض ر ص ل ا ة العصر في حديث امامه جبريل صلى بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله و صلى به العصر في اليوم ا ل أ و ل حينما صار ظل الشيء مثله و في حديث عبد الله بن ع م ر قال ما لم تحضر أ و ما لم يحضر وقت العصر في حديث إ م ا م ه جبريل يدل على أ ن هناك قدر مشترك في آ خ ر وقت ص ل ا ة الظهر مشترك يصلح أ ن تؤدى به ص ل ا ة الظهر أ د ا ء و ص ل ا ة العصر أ د ا ء بنفس الوقت ل أ ن ه صلى الظهر في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء مثله و صلى به العصر في اليوم ا ل أ و ل حينما صار ظل الشيء مثله دل على أ ن ه وقت واحد يصلح ل ص ل ا ة الظهر يعني مقدار اربع ركعات يصلح ل ص ل ا ة الظهر أ د ا ء ً و ل ص ل ا ة العصر أ د ا ء ً و بهذا يقول ا ل م ا ل ك ي ة وهنا قدر مشترك يصلح للصلاتين لكن حديث عبد الله بن ع م ر فيه ما لم ي ح ض ر وقت ص ل ا ة العصر فدل على أ ن ه لا ش ت ر ا ك دل على أ ن ه لا ش ت ر ا ك في الوقتين ما لم ي ح ض ر وقت ص ل ا ة العصر و على هذا يكون معنى حديث امامه جبريل أ ن ه فرغ من ص ل ا ة الظهر حينما صار ظل الشيء مثله في اليوم الثاني و شرع في ص ل ا ة العصر حينما صار ظل الشيء مثله و حينئذ لا يكون هناك اشتراك هناك حد فاصل رقيق دقيق يكون هذا الحد هو ن ه ا ي ة وقت ص ل ا ة الظهر و هو أ ي ض ا في الوقت نفسه و ب د ا ي ة وقت ص ل ا ة العصر و ا ل ا ش ك ثم وقت ص ل ا ة العصر يستمر إ ل ى غروب الشمس و إ ن دل حديث ا ل ا م ا ل جبريل على أ ن ه ينتهي قبل ذلك لكنه في أ و ل ا ل أ م ر و لذا جاء في الحديث الصحيح ليس بالنوم تفريط إ ن م ا التفريط على من أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى يدخل وقت ا ل ص ل ا ة ا ل أ خ ر ى فدل على أ ن وقت ص ل ا ة العصر يستمر إ ل ى غروب الشمس و أ ص ر ح من هذا الحديث ا ل آ ت ي من صلى أ و من أ د ر ك من الصبح ر ك ع ة قبل أ ن ت ط ل ع الشمس فقد أ د ر ك الصبح و من أ د ر ك ر ك ع ة من ص ل ا ة العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر فدل على أ ن وقت ص ل ا ة العصر يستمر إ ل ى غروب الشمس و وقت ص ل ا ة العصر ي ب د أ من مصير ظل الشيء مثله كما في حديث عبد الله بن عمرو ف ي حديث أ ي ض ا امامه جبريل و اختلاف بينهما و إ ن كان ا ل ح ن ف ي ة يرون أ ن وقت ص ل ا ة العصر ي ب د أ من مصير ظل الشيء مثليه من مصير ظل الشيء مثليه و محمد بن الحسن في موطئه ي ن في روايته لموطئ ا ل إ م ا م مالك في موطئه يقول أ ن العصر سميت ع ص ر ل أ ن ه ا تعتصر فيضيق عليها و لا يمكن تعتصر إ ل ا إ ذ ا قلنا أ ن وقتها ي ب د أ من مصير ظل الشيء مثليه ل أ ن ه إ ذ ا ب د أ وقتها من مصير ظل الشيء مثله ما اعتصرت و لا ضيق عليها لكن هل مثل هذا الكلام تعارض به النصوص ا ل ص ح ي ح ة و ا ل ص ر ي ح ة يستدل ا ل ح ن ف ي ة بدليل فيه إ غ ر ا ق في العموم و البعد على أ ن وقت ص ل ا ة العصر ي ب د أ م م ا ص ي ر ظل الشيء مثليه يعني هو نظير من استدل بقوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل ع ا ئ ش ة افعلي ما يفعل الحاج من استدل بهذا على أ ن ا ل ح ا ج ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ل أ ن الحاج ي ق ر أ إ غ ر ا ق في البعد عن المراد استدل الحنفيه على أ ن وقت ص ل ا ة العصر يضيق عليها وتوخر إ ل ى مصير ظل الشيء مثليه بمثل هذه ا ل أ م ة مع ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ل م ا مثلكم م ث ل من قبلكم من ا ل أ م م كمثل رجل ا س ت أ ج ر أ ج ي ر ا إ ل ى منتصف النهار بدينار ثم استاجر اجيرا آ خ ر إ ل ى وقت ص ل ا ة العصر بدينار ثم ا س ت أ ج ر آ خ ر إ ل ى غروب الشمس بدينارين ف ا ل أ ج ي ر الذي عمل إ ل ى منتصف النهار هذا مثل اليهود و ا ل أ ج ي ر الثاني الذي عمل إ ل ى وقت ص ل ا ة العصر هذا مثل للنصارى و الذي عمل إ ل ى غروب الشمس هم ا ل م س ل م بدينارين فاحتج اليهود والنصارى ق ا ل و ا نحن أ ك ث ر عملا و أ ق ل أ ج ر ا ولا يكون النصارى أ ك ث ر عمل إ ل ا إ ذ ا قلنا أ ن العصر ي ب د أ من مصير ظل الشيء استدلوا بمثل هذا في مقابل النصوص ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة يعني هل في الحديث ما يدل على أ ن وقت ص ل ا ة الظهر、نعم. لا يكون أ ط و ل من وقت ص ل ا ة العصر إ ل ا إ ذ ا امتد إ ل ى مصير ظل الشيء مثليه حتى على القول ب أ ن وقت ص ل ا ة الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله نعم هو أ ط و ل من وقت ص ل ا ة العصر في كل عصر وفي كل مصر حتى على, على قول ا ل ج و ر فليس فيه فيه في هذا ا في ه أ ي مستمسك لو نظرنا إ ل ى اليوم مثلا كم يستغرق ص ل ا ة الظهر من الوقت من 12 إلى 14 إلى 14 ثلاثه ل ى ربع طيب. طيب كم ساعه ة ثلاث ا س ع والعصر من ثلاث الى ربع إ ل ى خمس、وخمس. ساعتين وثلاثه والتقويم م ا ش ع ر القول ب أ ن وقت ص ل ا ة العصر يبدا أ بمصير ظل ل ش ي ء وهكذا إذا بن ح ز من يرد عليهم ويقول على القول بقوة ب حتى أ وقت مصير ظل الشيء مثله ففي كل عصر وفي كل كل عصر مصر يكون وقت ص ل ا ة الظهر أ ط و ل يعني مع إ ب ع ا د ه م و إ ن ج ا ع ه م في الدليل والاستدلال إ ل ا أ ن ه لا يتم لهم أ ي ض ا الاستدلال بهذا يستمر وقت ص ل ا ة العصر إ ل ى غروب الشمس وهناك أ و ق ا ت عند اهل العلم وقت اختيار ووقت اضطرار وقت ص ل ا ة المغرب دل حديث امامه جبريل أ ن ه واحد وقت واحد غير متسع ل أ ك ث ر من أ د ا ء ا ل ص ل ا ة و التهيؤ لها يعني بعد غروب الشمس من م ق د ا ر ربع س ا ع ة خاص ينتهي وقت المغرب ل أ ن ه صلى بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في اليوم الثاني ص ل ا ة المغرب نفس الوقت الذي صلى به في اليوم ا ل أ و ل و لو كان لها متسع ل ص ل ى ه ا في أ و ل الوقت و في آ خ ر ه في اليوم الثاني كغيرها من الصلوات بهذا يقول الشرك و الجمهور على أ ن لها وقتين كغيرها أ ووقت ل آ خ ر يستمر ا ل و من غروب ا ل ش م مغيب س إلى ا ل ش ف ه العشاء يبدا من مغيب الشفق والخلاف في الشفق معروف عند ا ل ع ل م الجمهور على أ ن ه ا ل أ ح م ر وقال حنفيه ا ل أ و ذ ن ا نستفصل في مثل هذا ب والدلة والعلن هذا ما ي ك ف ي يستمر الليل الوقت إلى ثلث الليل على ما في إ م ا م ه حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمرو الى نصف الليل ا ل أ و س ط إ ل ى نصف الليل ا ل أ و س ط حديث عبد الله بن عمرو لا شك انه في الصحيح فهو أ ر ج ح وهو أ ي ض ا م ت أ خ ر عن حديث إ م ا م ه جبريل ومن أ ه ل العلم من يرى أ ن وقت ص ل ا ة العشاء يستمر إ ل ى طلوع الفجر ويستدلون بالحديث العام ليس بالنوم ا ل تفريط إ ن م ا التفريط على من يؤخر ا ل ص ل ا ة حتى يجيء وقت ا ل ص ل ا ة الاخرى هذا مجمل بينه أ و من العام المخصوص مخصوص ب ا ل إ ج م ا ع في ص ل ا ة الصبح ف إ ن ه لا يستمر وقتها إ ل ى وقت ا ل ظ ه ر و مخصوص بحديث عبد الله بن ع م ر إ ل ى منتصف الليل الاوسط فالقول المرجح في صلاه العشاء أ ن ه ينتهي وقتها بنصف الليل و قوله أ و س ط ل أ ن ه لا يقال أ و س ط إ ل ا إ ذ ا كان للشيء طرفان و وسط لكن باعتبار النصف وقع في أ و س ط الليل قيل له في وسط الليل قيل له أ و س ط يعني لو قدامك ك ث ي ن تقدر تقول هذا الاوسط ولا هذا、لا. نعم زيد وعمر أ م ا م ك فيقول في لك واحد أ ي ه م ا زيد تقول له ا ل ل وسط تجري الا لهم ث ل ا ث ة إ ذ ا الليل مكون من نصفين ك ي ف يقال نصف الليل ا ل أ و س ط نعم الثلث الاوسط في ثلث الاوسط لكن لوقوع هذا النصف في وسط الليل قيل ا ق وقت ص ل ا ة الفجر من طلوع الفجر الصادق الثاني إ ل ى طلوع الشمس في حديث عبد الله بن عمرو ذكر أ و ل ه من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس ب ه ذ ا نكون ع ت ي ن ا على الاوقات كلها ثم قال بهذا أ م ر ت فقال عمر بن عبد العزيز ايلم ما تحدث به ع ر و ة ك ا ن ي تثبت من كلامك أ و إ ن جبريل هو الذي أ ق ا م لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ا ل ص ل ا ة نعم ش ل م ه م ينزل بالوحي وهو مؤتمن على ما هو أ ه م من ذلك ف أ م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في يومين وبين ّ له ا ل أ و ق ا ت بالفعل قال عروه كذلك كان بشير بن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي ا بن الراوي يحدث عن أ ب ي ه أسلم أ س ن د الخبر إ ل ى من قال من أ س ن د فقد برئ من العهده والحديث مخرج في الصحيحين خرجه ا ل إ م ا م البخاري من طريق عبد الله بن م س ل م ة القى النبي أ ح د ا ل ر و ا ة عن مالك به خرجه مسلم من طريق قتيبه بن سعيد و له ر و ا ي ة ل ل م و ط ة و من طريق يحيى بن يحيى التميمي و له ر و ا ي ة أ ي ض ا عن مالك للموطا سم. قال عروه ولقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر نعم كذا في البخاري اردف الحديث السابق بقوله قال عروه و لقد حدثتني عائشه زوج النبي صلى الله عليه و سلم وتردد الكرماني الشارح كعادته في مثل هذا انه هل هذا معلق تعليق من البخاري أ و من مقول ابن شهاب هل هو من مقول ابن شهاب أ و تعليق من البخاري وش الفرق بينهما ما الفرق بينهما يقول إ م ا مقول ابن شهاب أ و تعليق من البخاري ا ل إ م ا م البخاري كيف يصل إ ل ى مقول ابن شهاب معنى هذا أ ن ه بالسند السابق نعم ب ا ل س ن ة السابقه اذا كان من مقول ابن شهاب فهو ب ا ل س ن ة السابق و إ ذ ا كان معلقا、آه. يعني هل عاده البخاري إ ذ ا أ ر ا د التعليم أ ن يثبت الواو أ و يحذف الواو نعم ا ل ع ا د ة ع ا د ة عند البخاري منهج إ ذ ا جاء بالخبر أ ص ل موصول ثم أ ر د ف ه بمثل هذا قال وقال وهل يختلف فيما عن هذا عما لو قال و قال ع ر و ة حيث يريد التعليق نعم ي أ ت ي بالواو و إ ذ ا حذف الواو فهو ب ا ل إ س ن ا د ا ل س ا ل قال ع ر و ة و لقد حدثتني ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكان يصلي العصر و الشمس في حجرتها قبل أ ن تظهر قبل أ ن تظهر هذا الخبر أ خ ر ج ه البخاري متصل عن إ ب ر ا ه ي م بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة انها قالت إ ل ى آ خ ر ه اخرجه ايضا ً عن ق ت ي ب ة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن عائشه ة ف وهذا صحيح ص ح لا تردد ت و ه يقول هل ت س ا و ن هنا ل م و ض ع في الوقت المعلن أ م ا ا ل ن ه ا ي ة ليست قرض وليست مقصد والمقصود ا ل ف ا ئ د ة وهذا الشرح الذي سمعتموه للحديث ا ل أ و ل على طريق التوسط الشرح ما هو على طريق التطويل ولا الاختصار هذا شرح متوسط و ع ر ف ان كثير من ا ل أ خ و ا ن ودهم الى ان نمشي على أ ي حال كانت. كانت هذا طلب في الدروس كله ا ن ه م ان الكتب تنتهي على أ ي وجه لكن أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ى أ ن بعض ا ل أ خ و ا ن يحب مثل هذه التفصيلات وهذه الاستطرادات التي ينتفع بها إ ن شاء الله من ع ن م ا إ ن ه ا ء في الوقت المعلن هذا نقول ب د ا ي ة وهي أ ي ض ا ب د ا ي ة ق و ي ة ومشجعه على ا ل ن ه ا ي ة إ ن شاء الله تعالى و أ ق و ا ل ا ل إ م ا م مالك و من قبله من شيوخه مثله فهو يقرب من ا ل أ ل ف ي ن من ا ل أ خ ب ا ر فلو قسمنا ا ل أ ل ف ي ن على أ ر ب ع ي ن د ر س يعني يصير كل يوم خمسين خ ب ر وهذا لا يمكن و في ا ل أ خ ب ا ر ما يستوعب د ر س ك ا م ل على ما س ي أ ت ي و مثل ما سمعنا هذا على أ ن ه ما هو شرحنا شرح الحديث, مواقع له الحديث هذا اللي في مواقف الصلاه أدرك ركعة من ص ل ا ة الصبح قبل أ ن تطلع الشمس وركعه من ص ل ا ة العصر قبل أ ن تغرب الشمس أ ن ا سمعت شخص شرحه ب د ق ي ق ة وفي ا ل ج ا م ع ة شرحته بخمس محاضرات فالشروح تتفاوت كل شيء له ضريبه ضريب هناك فوائد لا بد من الوقوف معها وعندها يحتاجها طالب العلم والا المساله سهله تعليقات فؤاد ابن ا ل ب ا ق ي على الكتاب يعني لو الواحد ا ق ت ص ر عليها ما كفى ش ه ر وحينئذ ا ل ح ض و ر م ا يصير ا ق ي م و أ ن ن ا احرص أ ن يستفيد طالب العلم و أ ق ل ا ل أ ح و ا ل أ ن يعرف طريقه و م ن ه ج ل أ ن كل شيخ من الشيوخ مدرسه يفاد من طريقته و منهجه تجلس عند فلان و عند فلان ثم تستقر أ ن ت على ما تختار لنفسك و الله المستعان لما إ ن ه ا ء الكتب هذا ما هو مقصد و لا غ ا ي ة نعم هو مشجع هو م ش ج لكنه ليس ب غ ا ي ة ينهى الكتاب على أ ي حال ما هو صحيح و أ ي ض ا بعد الاستطرادات التي تمل السامع و تقل فائدتها ينبغي تخفيفها بقدر ا ل إ م ك ا ن و هذا ما يحصل إ ن شاء الله تعالى و نسلك إ ن شاء الله مسلك وسط لعل ناخذ أ ك ب ر قدر ممكن ه م ا الطلبات كثيره بعضهم يقول ننهي الكتاب بعضهم يقول نختصر ا ل ش ر ح بعضهم يقول نستطرد و نستفيد ب ع ض و لن اتفق ا ل أ خ و ا ن على شيء جربناه في الدروس الاخرى الدروس ا ل ث ا ب ت ة ت أ ت ي الملاحظات ك ث ي ر ة ما من يوم الا ويقول بعض الطلاب إ ل ى متى و بعض ا ل أ خ و ا ن يقول م ي ز ة الدرس ب ه ذ الاستطرادات الشروح موجوده يعني م ب ذ و ل ة ولا احد و أ ك ث ر الحاضرين فيما أ ع ر ف عنهم ليسوا ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن توضح لهم هذه الشروح و ا ض ح ة لكن هم يريدون شيء لا يوجد في الشروح والله مسنون ت أ ت ي حديث إلى ع ر ة م خالة عائشة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أ ن تظهر ي ع ن ي تظهر تعلو وتصير على ظهر ا ل ح ج ر ة كما في قوله جل وعلا فما اصطاعوا ان يظهرو يعني يعلو ويصعدوا فوقهم ا ل ح ج ر ة كل ما ح ا ط به حائط واحتجر فهو ح ج ر ة و ح ج ي ر ة ح ج ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها اولا الجدار بقدر ا ل ق ا م ة و ا ل م س ا ح ة ص غ ي ر ة على عادتهم في التقلل من الدنيا يعني من ت أ م ل عيش النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عرف أ ن ه في واد و نحن في واد إ ل ى وقت قريب و الناس لم تكن الدنيا عندهم مقصد و لا هدف بل هي ممر و مثل مسلم فيها كمثل قائل قال تحت ظل شجره كن في الدنيا ك أ ن ك غريب و كان ابن عمر رضي الله عنه يقول إ ذ ا أ ص ب ح ت فلا تنتظر المساء و إ ذ ا أ م س ي ت لا تنتظر الصباح ولا أ ث ر على المسلم من طول ا ل أ م ل و التسويف الذي يعوقه عن ا ل م ب ا د ع و المسارعه و ا ل م س ا ب ق ة لكن لو صار ا ل إ ن س ا ن ك أ ن ه غريب تقلل من الدنيا بقدر ا ل إ م ك ا ن و شمر ا ل آ خ ر ة وسعى فيما يرضي الله جل وعلا هذا واقعكم هذا عيشكم ب ا ل ن س ب ة للمسكن مثل ما سمعتم السقف بقدر ا ل ق ا م ة والعرض بقدر ما يمد ا ل إ ن س ا ن رجليه إ ذ ا نام كان الناس كانت العوائل أ د ر ك ن ا ه م حتى في الرياض ع ا ئ ل ة ك ب ي ر ة تسكن في بيت مساحته ستين متر وما زالت هذه البيوت قائمه ة ل بسطت و الدنيا فتوسع الناس خرجوا إ ل ى القصور ص ا ر و ع م ر و ن ا ر ب ع م ئ ة متر خ م س م ا ئ ة متر ثم بعد ذلك زاد ا ل ش ر ح والاستشراف للدنيا كان صاحب ا ل خ م س م ا ئ ة و ا ل س ت م ا ئ ة كل هذا قبر أ ن ا أ ع ر ف أ س ر ة تسكن في بيت واحد لما توفي والدهم خرجوا إ ل ى ثلاث ة وعشرين بيتا ث ل ث ة وعشرين بيت, بيت كانوا يسكنون في بيت واحد أ ش ك ان امور أ الدنيا ن ع م ة لكن إن استغلت فيما يرضي الله جل و علا هذا ش ك ر ه و إ لا جاء في الصحيح في بيان عيشه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ه يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال و ما أ و ق د في بيوتها عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نار و إ ذ ا كان ابن عمر يقول إ ذ ا أ ص ب ح ت لا تنتظر المسا ء و إ ذ ا أ م س ي ت فلا تنتظر الصباح فلسان حالنا ماذا يقول نعم إ ذ ا تخديت لا تنتظر العشره ك ل أ ك ل شخص ما هم مدرك انعاشر و إ ذ ا تعشيت لا تنتظر الف ط و ر وهكذا همنا في ا ل أ ك ل والله المستعان إ ذ ا تصورنا بيت عائشه على ما ذكر فمقتضى كلامها أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها أ ن ه ا بقدر إ ذ ا قلنا أ ن الجدار طول ق ا م ة و ا ل م س ا ح ة ق ر ي ب ة منه ف إ ذ ا كانت في حجرتها في ا ل أ ر ض بمعنى أ ن ظل الشيء مثله أ و بعده قليلا أ ط و ل منه قليلا فكان يصلي على هذا ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها ص ل ا ة العصر وعن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أ ن ه قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت ص ل ا ة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أ ن أ س ف ر ثم قال أ ي ن السائل عن وقت ا ل ص ل ا ة قال هانذا أ ا يا رسول الله فقال ما بين هذين حديث ر و ي ه ا ل إ م ا م مالك رحمه الله عن زيد بن أ س ل م و ث ق ة عالم عن عطاء بن يسار ث ق ة أ ي ض ا إ ل ا أ ن ه لم يدرك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالخبر مرسل عن عطاء بن يسار قال جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه وقت صلاه الخبر مرسل والمرسل يحتج به ا ل إ م ا م مالك رحمه حجه عند ا ل إ م ا م مالك وكذا أ ب و ح ن ي ف ة يقول ا ل ح ا ف ظ العراقي رحمه الله تعالى واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا ا ح ت ج و ا بالمرسل لكن الجمهور على رد المراسل ورده جماهر النقاد للجهل بالساقطه في الاسناد على كل حال الحديث مروي م و ص و ل عن أ ن س عند النساء وغيره باسناد صحيح باسناد صحيح فالخبر صحيح والخبر إ ذ ا روي مرسلا وروي موصولا فيه ما يسمى بتعارض الوصل مع ا ل إ ر س ا ل وهل يعل الموصول بالمرسل أ و يعضد به نعم أ و لا يحكم بحكم عام بل منه ما يعل به ومنه ما يعضد به نعم جاء رجل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه م عن وقت ص ل ا ة الصبح يعني بدايه ونهايه قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ما أ خ ب ر ه ما أ ج ا ب ه بالقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا أ ج ا ب ه بالفعل والفعل أ ب ل غ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر يعني في أ و ل وقته ثم صلى الصبح من الغد بعد أ ن أ ص ف ر ثم قال أ ي ن السائل عن وقت ا ل ص ل ا ة قال هانذا أ ا يا رسول الله قال ما بين هذين وقتهم حديث يدل على أ ن أ و ل وقت ص ل ا ة الصبح ط ل ع الفجر و المراد به الفجر الثاني الصادق المنتشر في ا ل أ ف ق إ ل ى ا ل إ س ف ا ر هذا ما يدل عليه الحديث و حديث عبد الله بن ع م ر ما لم تطلع الشمس يدل على أ ن ه يستمر إ ل ى أ ن تطلع الشمس نعم هذا المذكور في الحديث هو وقت الاختيار أ م ا وقت الاضطرار إ ل ى ط ل ع الشمس و إ ن كان الوقت المفضل عند ا ل ح ن ف ي ة هو ا ل إ س ف ا ر و الجمهور وقتها ل م ف ض ل التغليس على ما س ي أ ت ي في الحديث ا ل آ ت ي إ ن شاء الله تعالى من أ د ر ك من الصبح ركعه قبل أ ن تطلع الشمس فقد أ د ر ك الصبح دليل على أ ن وقت ص ل ا ة الصبح يستمر إ ل ى أ ن تطلع الشمس و أ ن ص ل ا ة من أ د ر ك الركعه و ا ح د ة و أ ض ا ف إ ل ي ه ا أ خ ر ى و لو بعد طلوع الشمس تكون في وقتها و أ د ا ء ً و إ ن كان هذا وقت وقت اضطرار لكنه وقت وقت نعم لا ينبغي المسلم أن ا ل م س ل م أ ن يتعمد أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى هذا الحد بحيث لا يدرك منها إ ل ا جزء عليه أ ن يقتدي به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي الصبح ب غ ل س على ما س ي أ ت ي فالوقت المذكور في الحديث من طلوع الصبح إ ل ى ا ل إ س ف ا ر هذا وقت الاختيار والاستمرار إ ل ى طلوع الشمس هذا وقت الاضطرار وكله وقت وما فعل بين طلوع الصبح إ ل ى طلع الشمس كله أ د ا ه نعم نعود الى شرح ح د ي ث الكتاب قال ا ل إ م ا م يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء, النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس يقول ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا قالت إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء من حضر ا ل ص ل ا ة متلفعات كذا في ط ب ع ا ل م و ج و د ة كذا عنده في العين ر و ا ي ة يحيى كما في الاستذكار بن عبد البر متلففات ب ف ا ء ي ن نعتمد على ر و ا ي ة يحيى ف ا ل ر و ا ي ة متلففات و ر و ا ي ة غير يحيى متلفعات بالعين و المعنى واحد لكن ا ل ع ب ر ة بما في ا ل ر و ا ي ة ا ل م و ا ف ق ة للمشروح ل أ ن أ ه ل العلم يؤكدون على اعتماد ر و ا ي ة يعتمدها ا ل إ ن س ا ن لنفسه و يرجع إ ل ى م عداه ما يترجح لهم من الروايات تعتمد عليه ويرجع إ ل ى ما عدا هذه ا ل ر و ا ي ة من الروايات الاخرى ل ل ي ي أ خ ذ ما فيها من زيادات اشمعنى الروايات روايات الكتب مثلما أ ش ر ن ا أ ن الموضه له روايات منها ر و ا ي ة ي ح ي ى التي ب أ ي د ي ن ا ولفظها متلففات الروايات ا ل أ خ ر ى متلفعات والمعنى واحد تلفع التلفف معنى واحد صلى صاحب النصار الله إليك الإشكال الإشكال على على وجاء وجاء وأنه الله من نعم من اعتمد مخطوطات ا ل ص و ر ة و ا ح د ة ا ل ص و ر ة ق ر ي ب ة ا ل ص و ر ة مع و ع د الواحد خلال العهد واحده خلى ا ل أ م ر يسير ل أ ن عندهم النقد ما يهتم به ا ل ع ن ا ي ة بالنقد م ت أ خ ر و ا ل م ر و ط جمع مرض أ ك س ي ة من صوف أ و من خز معروفه عندهم والمراد يتلففن بذلك بهذه ا ل م ر و ط بهذه ا ل أ ك س ي ة وهي ق ر ي ب ة من ما يستعمل في العصور ا ل م ت أ خ ر ة من العباءات التي تحيط بالبدن كله مراد ب ا ل ع ب ا ء ة التي تغطي البدن كله هذا هو المطرب وهناك يتلففن ا ويتلفعن ا بمروطهن يعني من تمام الاحتجاب ولا أ ع ن ي بالعباءات هذه العباءات التي يلبسها بعض النساء مما عدمها خير م وجودها م ا يثير ا ل ف ت ن ة هذه خ ط و ة من خطوات الشيطان التي يتبعها بعض الناس اما ل ت س ا ه ل و رقه في الدين أ و لكونه مغلوبا على أ م ر ه من قبل النساء أ و من باب التقليد لكن قد يوجد من يقصد مثل هذا الفعل من هذا ا ل أ م ر ممن وظيفته سلخ الناس من أ د ي ا ن ه م و ما يحمي هذه ا ل أ د ي ا ن فهذه العباءات التي يلبسها بعض النساء ا ل ر ق ي ق ة التي تبين توضح ما تحتها من الثياب وحجم البدن أ ي ض ا بما تشتمل عليه من أ ح ز م ة م ا اشبه ذلك ل ي أ ت ي من ي أ ت ي من المنافقين وهذه وظيفته من يقول لا داعي لهذه ا ل ع ب ا ء ه ذ ه لا فرق بينها وبين الثوب وهذه خ ط و ة أ ي ض ا من خطوات الشيطان و إ ذ ا ت أ م ل ن ا ما جاء في آ خ ر س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب أ د ر ك ن ا يقينا أ ن المنافقين هذا عملهم من عهد النبي عليه الصلاه والسلام إ ل ى قيام السلام يا أ ي ه ا النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى أ ن يعرفن ا فلا يؤذين وكان الله عش غفور رحيم لئن لم ينته ي المنافقه ا ت ع ق ي ب له ف ا ئ د ة ما جاءت الثاني ة حبث هذه وظيفته و هذا عمل ه كما هو عمل سلفي في ا ل م ع ص ي ة ا ل أ و ل ى ابليس、آه. ماذا قال ب ا ل ن س ب ة ليبدي لهما ما وري عنهما من سواته و هؤلاء المنافقون يتبعون خطوات الشرك و بعض المغفلين من المسلمين بل بعض من تظهر عليه آ ث ا ر الخير و الصلاح ينساق ر هذه ا ل أ م و ر من حيث لا يشعر ونساء ا ل ص ح ا ب ة ما يعرفن اولهن أ متلفعات ومتلففات بالمروض والنبي عليه الصلاه والسلام يصلي بغلس فلا يعرفن من الغلس والغلس والدلس واختلاط النور بالظلام بحيث لا يتميز المرء بحيث لا يتميز المرء يعني بالنسبه لصلاه الصبح يبادر بها عليه الصلاه والسلام فيصليها في بغلس هذا ديدانه عليه الصلاه والسلام وجاء ا ل أ م ر ب ا ل إ س ف ا ر والحديث قابل للتحسين أ س ف ر و ا الصبح تؤجروا او فانه أ ع ظ م لاجوركم والمراد ب ا ل إ س ف ا ر هنا و إ ن تمسك به ا ل ح ن ف ي ة في ت أ خ ي ر ص ل ا ة الصبح إ ل ا أ ن المراد به ا ل ت أ ك د من طلوع الفجر عند ا ل أ ك ث ر المراد ب ا ل إ س ف ا ر هنا ا ل ت أ ك د من طلوع الصبح لئلا يفهم أ ن م يصلهم بغلس فيبادر يبالغ في ا ل م ب ا د ر حتى يصلي ا ل ص ل ا ة قبل、وقتها. والكلام ق ت ه حول ص ل ا ة الصبح وحول ما في التقويم من م ط ا ب ق ة للواقع وعدم المطابقه س م ي ت م و ه كثيرا وبعضهم يذكر أ ن ه رقب طلوع الصبح وجده وجد التقويم يتقدم عليه بمدد متفاوته حسب تفاوت فصول السنه ة ساعة ربع ساعة وأكثر الموافقة أن ثلث ربع عشر يقرب ما من دقائق قيل إلى المقصود أ ن هذا كلام دار من سنين و الشيخ ابن باز رحمه الله كلف ل ج ن ة و رقبت ا ل أ م ر و كتب في الصحف أ ن التقويم مطابق و ما زال التشكيك موجود حتى من ط ل ب ة العلم من يرى أ ن ه متقدم حتى ا ل آ ن بعد ا ل ل ج ن ة التي كونها الشيخ و ر ق ب ت فعلى هذا لو أ خ ر ت ا ل إ ق ا م ة رساله ا ل ص ب ح عن التقويم نصف س ا ع ة أ ح و ط كان ا ل و ز ا ر ة معماضا خمس وعشرين د ق ي ق ة نعم يعني لو كمل النصف احوط وعلى كل حال ا ل أ م ر منوط ج ه ة يعني ت ب ر أ ا ل ذ م ة ولله ا الحمد بتقليدها من أ ه ل العلم الكبار و ا ل أ م ر معروض بين يديهم ولو كان فيهما فيهما تعرض و ا عبادات الناس للخطر ف نسال الله جل و علا أ ن يدلهم على الصواب و ان يوفقهم للعمل به و الامر بين أ ي د ي ه م الله المستعان نعم نعم سال الله إ ل ي ك عن مالك عن زيد بن اسلم وعن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج كلهم يحدثونه عن ابي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول لمن مالك رحمه الله يروي عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ويروي أ ي ض ا عن بوسر بن سعيد وعن الاعرج الثلاثه كلهم يحدثونه عن ابي هريره والامام البخاري يروي الخبر من طريق عبد الله بن مسلمه القعنبي عن مالك عن هؤلاء الثلاثه عن عطاء بن يسار وعن بوسر بن سعيد وعن الاعرج كلهم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح و من أ د ر ك ر ك ع ة قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك من العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر أ د ر ك يعني تمكن من فعل هذه ا ل ر ك ع ة قبل طلوع الشمس و أ ض ا ف إ ل ي ه ا أ خ ر ى بعد طلوع الشمس أ د ر ك ص ل ا ة الصبح في وقتها و هل تكون كلها أ د ا ء أ و يكون ما في الوقت أ د ا ء و ما بعد الوقت ق ض ا ء قولان ي ل أ ه ل العلم والمرجح أ ن ه ا أ د ا ء ه ما ادرك جزءا منها في الوقت فهي أ د ا ء ومثلها العصر إ ذ ا أ د ر ك ركعه قبل غروب الشمس و أ ض ا ف إ ل ي ه ا ثلاث ركعات بعد الغروب يكون مدركا للعصر وهذا ما يدل عليه الحديث وهذا من فضل الله جل و علا و س ع ت ي فضله و رحمته و إ ل ا القياس أ ن يكون ما أ د ر ك ه في الوقت أ د ا ء و ما أ د ر ك ه بعد الوقت قضى و الحديث ي دل على أ ن من أ د ر ك أ ق ل من ر ك ع ة أ د ر ك أ ق ل من ر ك ع ة كبر الحرام إ و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ثم طلعت أ و ق ر أ ا ل ف ا ت ح وما بعدها و المراد ب ا ل ر ك ع ة هنا ا ل ك ا م ل ة بقيامها و ركوعها و س ج د ت ي ه ا ف إ ذ ا أ د ر ك ا ل ر ك ع ة ك ا م ل ة أ د ر ك الوقت و بهذا قال ج م ع من اهل العلم وهو ما يدل عليه الحديث جاء في الصحيح من أ د ر ك سجده من أ د ر ك سجده ف د ر ك ه ا وبهذا يستدل من يقول أ ن ه يدرك الوقت ب ي د ر ا ك أ ي جزء من ا ل ص ل ا ة وهذا نسبه ا ل نوء ا ل ج م ه و ر يعني لو كبر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس يكون مدرك ومثله هذا ب ا ل ن س ب ة للصحيح مثله ب ا ل ن س ب ة للصلاه العصر والحديث الذي معنا نص في الركعه وبعد الحديث الذي ذكرناه في الصحيح ما ندرك ا ل س ج د ة جاء بعده عن الراوي و ا ل س ج د ة إ ن معلوم ا ا هي ل ر ك ة و م ع أ ن ا ل س ج د ة تطلق و يراد بها ا ل ر ك ع ة و السجود يطلق على الركوع يدخل الباب سجدا يعني هل يتصور أ ن يدخلونهم سجدا ولا ركوع و العكس تطلق ا ل ر ك ع ة و يراد بها ا ل س ج د ة خر راكعا و اناب ع ن ساجدا و الحديث صريح ب الدلاله على أ ن ه لا يدرك الوقت إ ل ا إ ذ ا أ د ر ك ر ك ع ة ك ا م ل ة و إ ن ن س ب النووي للجمهور أ ن ه يدرك الوقت ب إ د ر ا ك أ ي جزء من ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا صلى ر ك ع ة قبل أ ن تطلع الشمس ثم أ ض ا ف إ ل ي ه ا ا ل أ خ ر ى و لو بعد طلع الشمس يكون مدركا للوقت و عرفنا أ ن مثل هذا العمل لا ينبغي للمسلم اعتماده نعتمد مثل هذا و يؤخر ا ل ص ل ا ة حتى لا يبقى من وقتها إ ل ا د ق ي ق ة او دقيقتين ثم بعد ذلك يصلي له إ ن م ا يصلي ا ل ص ل ا ة ا ل و ق ت ه مقتديا ً بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حيث ينادى بها مع ج م ا ع ة المسلمين هذا ا ل أ ص ل لكن من غلبته عيناه أ و انشغل ب أ م ر لا يستطيع تركه و في تركه حرج و م ش ق ة مثل هذا ا ل أ م ر في س ا ع ة ا ل م ه ا ح م د والنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نام ع ل ى ص ل ا ة السيف و لم يوقظه إ ل ا حر الشمس و هذا أ ي ض ا من ر ح م ة الله جل و علا بعباده و لو تصورنا مثلا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما حصلنا في هذا الموقف ما فاتت في ص ل ا ة قط كيف يهنى للمسلم عيش و هو يفوته ما يفوته في كل يوم أ و في كل أ س ب و ع أ و في كل شهر و الناس يتفاوت في حرصهم على الخير لكن من ر ح م ة الله جل و علا بعباده ان نام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه الصلاة ف ن و م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه تثليه لمن يحصل له مثل هذا ولا كثير من الناس ما ي ح ت م ل مثل هذا الحدث لحرصهم على الخير ولذا لا ينبغي للمسلم ان يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر وقته ويجعل صلاته على خطر ولو أ د ر ك الوقت ب إ د ر ا ك ر ك ع ة لا يعرض صلاته للخطر لكن لو حصل له ما يمنعه مما لا يستطيع دفعه ف أ د ي ن فيه ف س ح ة ولله ا ح م د و ا ل أ ص ل أ ن ا ل ص ل ا ة ت صلى في أ و ل وقتها إ ل ا ما استثني من ص ل ا ة الظهر في حال الحر الشديد و ص ل ا ة العشاء ا ل أ ف ض ل ت أ خ ي ر ه ا ما لم يشق على ا ل م ؤ م ي ن وهكذا ا ل إ د ر ا ك عندنا إ د ر ا ك وقت كما هنا و إ د ر ا ك ر ك ع ة يدرك الوقت ب إ د ر ا ك ر ك ع ة على الخلاف الذي ذكرناه وتدرك ا ل ر ك ع ة ب إ د ر ا ك الركوع خلافا لمن لا يسقط ا ل ف ا ت ح ة عن المسبوق قال ابي ه ر ي ر ة وقال به بعض العلماء لكن ع ا م ة ا ل العلم على أ ن ا ل ر ك ع ة تدرك بالركوع والمسبوق تسقط عن ا ل ف ا ت ح ة إ د ر ا ك تكبيره ا ل إ ح ر ا م و إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة من ا ل إ د ر ا ك ا ت إ د ر ا ك الوقت كما هنا إ د ر ا ك الركعه ب إ د ر ا ك الركوع إ د ر ا ك ت ك ب ي ر ة ا ل إ ح ر ا م ب أ ي شيء نعم, نعم. قبل إ ي ش قبل أ ن يشرع في الركن الذي ي ل ي ه وهو ا ل ق ر ا ء ة ومنهم من يقول تفوت ا ل ت ك ب ي ر ة بفوات الركن الثاني وهو الفاتحه ولذا جاء عن بلال أ ن ه يقول لا تسبقوني بامين المقصود ع ل ا ل إ ن س ا ن ان يحرص أ ن يكبر قبل أ ن يشرع ا ل إ م ا م في ا ل ق ر ا ء ة ليدرك تكبيره الاحرام إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة ادراك الجماعه منهم من يقول يدركها إ ذ ا أ د ر ك أ ي جزء من ا ل ص ل ا ة وهذا قول اكثر ل أ ولذا عند الفقهاء من كبر قبل سلام إ م ا م ه ا ل ت س ل ي م ة ا ل أ و ل ى أ د ر ك ا ل ج م ا ع ة ولو لم يجلس و جم من أ ه ل التحقيق يرون أ ن ه لا يدرك ا ل ج م ا ع ة إ ل ا إ ذ ا أ د ر ك ر ك ع ة ل أ ن ما دون ا ل ر ك ع ة لا يسمى صلاه وهذا ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى لكن استطراد ب م ن ا س ب ة ا ل إ د ر ا ك هنا ملاحظه مذهب ا ل ح ن ف ي ة له ارتباط في هذا الحديث ا ل ح ن ف ي ة أ ن ه إ ذ ا كبر ل ص ل ا ة الصبح ثم طلعت ا عليه الشمس ما الحكم عندهم ها تبطل ا ل ص ل ا ة إ ذ ا طلعت عليه الشمس تبطل ا ل ص ل ا ة بينما الشق الثاني من الحديث لو كبر قبل غروب الشمس ثم غربت عليه الشمس ما تبطل صلاته ما الفرق بين ا ل م س أ ل ت ي ن نعم وفي ص ل ا ة الصبح دخل وقت النهي وفي ص ل ا ة العصر خرج وقت النهي الفرق ظاهر ولذا لا يصححون حتى الفريضه عندهم في وقت النهي اللي هو المضيق و يستدلون بكونه عليه الصلاه و السلام لما انتبه و قد طلعت عليه الشمس أ خ ر ا ل ص ل ا ة حتى انتقل إ ل ى مكان آ خ ر هم يقولون لكي يخرج وقت النهي و ترتفع الشمس لكن إ ذ ا عرفنا أ ن ه لم يوقظه عليه الصلاه و السلام إ ل ا حر الشمس يكون حينئذ وقت النهي قد خرج بلا شك وقت النهي قد خرج وكونه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انتقل ل أ ن ق ض ا ء الفوائد يجب فورا كونه انتقل من المكان إ ل ى مكان آ خ ر بينت ا ل ع ل في النص ل أ ن ه مكان حضر فيه الشيطان و على هذا من فاتته ا ل ص ل ا ة في مكان نعم عن ص ل ا ة هل ا ن ت ق ل إ ل ى غيره ل أ ن ه مكان حضر فيه الشيطان هل يشرع له أ ن ينتقل أ و نقول ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عرفنا حضر الشياطين نعم أ ن تفترض أ ن شخص ما عنده ا ل غ ر ف ة و ا ح د ة و ي ن ينتقل ي ص ل ي بالشارع ولا ي ن ر و ح واذا تصورنا أ ن مع الاسف الشديد بيوت كثير من المسلمين لا تفارقها الشياطين و ي ن يصلي هذا البيت الذي فيه كلب أ و ص و ر ة هذا لا تدخله ا ل م ل ا ئ ك ة و إ ذ ا كان المكان يخلو من ا ل م ل ا ئ ك ة من يخلفه البيت الذي تستعمل فيه المنكرات من معازف ومزامير و ر ق ي ة الشيطان المسألة تحتاج إ ل ى ا ع ا د ة نظر كثير من المسلمين الساحر تسامح إ ل ى حد غير مرضى ولا تجد فرق في حياته بينه, بينه وبين غيرهم م ع ا ل أ س ف يوجد بينهم عند بعض طلاب العلم مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء توسعوا توسعوا غير مرضى و ع ل ن و ا ل أ ن ف س ه م و ا س ت ر س ر و ا في استعمال المباحات حتى وقعوا في الشبهات ثم المحرمات والله المستعان فعلينا ان نحرص الحرص الشديد أ ن نطهر بيوتنا من هذه ا ل آ ل ا ت ا ل ج ا ل ف ة للشياطين ا ل ط ا ر د ة ل ل م ل ا ئ ك ة والله المستعان ع مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أ ن عمر بن الخطاب كتب إ ل ى عماله إ ن أ ه م أ م ر ك م عندي ا ل ص ل ا ة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أ ض ي ع ثم كتب أ ن صلوا الظهر إ ذ ا كان الفيء ذراعا إ ل ى أ ن يكون ظل أ ح د ك م مثله والعصر والشمس م ر ت ف ع ة بيضاء نقيه قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ث ل او ث ة أ ث ل ا ث ة قبل غروب الشمس والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء إ ذ ا غاب الشفق إ ل ى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم ب ا د ي ة مشتبكه ة يقول ر ح م الله تعالى مالك النافع عن مولاي ان عمر, عمر بن الخطاب خ ل ي ف ة الراشد كتب إ ل ى عماله إ ن أ ه م أ م ر ك م عندي ا ل ص ل ا ة و هي كذلك في الشر ل أ ن ه يخاطب من يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ه م ا ل أ ر ك ا ن بعد لا إ ل ه إ ل ا بعد الشهادتين ا ل ص ل ا ة الركن الثاني إ ن أ ه م أ م ر ك م عندي ا ل ص ل ا ة فمن حفظها و حافظ عليها حفظها و أ ت ق ن ه ا و جاء بها على مراد الله عز و جل على ما بينه رسوله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حافظ عليها سارع إ ل ى فعلها في وقتها حفظ دينه و جاء في الحديث أ ن المقياس ا ل ص ل ا ة في الحساب ف إ ذ ا قبلت ا ل ص ل ا ة قبل سائر عمل و إ ذ ا ردت رد سائر عمل فمن حفظها و حافظ ع ل ي ه حفظ دينه و من ضيعها فهو لما س و ى أ ض ي ع و آ خ ر ما تفقدون من دينكم ا ل ص ل ا ة نعم ا ل ص ل ا ة ركن ا ل إ س ل ا م ا ل أ ع ظ م بعد الشهادتين فالشيء الذي يفقد آ خ ر ه نعم يفقد ك ل ه إ ذ ا شربت آ خ ر دفعه في ا ل إ ن ا ء يكون فيه شيء ما يكون فيه شيء ويوجد في بيوت المسلمين من يضيع ا ل ص ل ا ة وقتها ويجمع الصلوات م غير عذر بل وجد من لا يصلي ب ا ل ك ل ي ة مع الاسف الشديد معروف حكم تارك ا ل ص ل ا ة القول المفتاح به ولا يثبت عليه النصوص انه يكفر بعض علماء المغرب في القرن السابع يقرر أ ن الخلاف في حكم تارك ا ل ص ل ا ة كلام نظري كلام نظري يمرن عليه الطلاب ما هو كلام عملي تصور ا يقع له يعني كما ت ق ر أ و ن في كتب ا ل ف ر ا ي ض توفي شخص عن م ئ ة ج د ة كلام نظري ما يمكن يقع لكن يمر ع ل ى ه ذ ا ا ل ت ل ا ف ق يعني لا يتصور أ ن مسلم تكسرها يقول نعم لن وجد في انتشار الناس في آ خ ر الزمان بعد دجال و بعد ي م ك ن أ م ا في وقت ا س ت ق ا م ة الحال في ظل د و ل ة م س ل م ة ت أ ط ر الناس على ح ق لا ي ت ص و ر والله المستعان ومن ضيعها فهو لما سواها أ ض ي ع ثم كتب أ ن صل الظهر يبين رضي الله عنه و ارضاه المواقيت صل الظهر إ ذ ا كان فيء ذراعا يعني بعد الزوال بعد فيء الزوال إ ل ى أ ن يكون ظل أ ح د ك م مثله بين وقت الظهر ب د ا ي ة و ن ه ا ي ة والعصر والشمس م ر ت ف ع ة بيضاء ن ق ي ة يعني قبل أ ن تصفر الشمس قدر ما يسير الراكب فرسخين أ و ث ل ا ث ة قبل غروب الشمس الفرسخ كم كيلو خ م س ة كم كيلو نعم أ و خ م س ة بالقرب من ا ل خ م س ة خ م س ة كيلو قدر ما يسير الراكب فرسخين أ و ث ل ا ث ة يعني كم كيلو فرسخين أ و ثلاثه خمسه عشر كيلو تمشي على ا ل أ ق د ا م ب ك م كيلو في المشي المتوسط عشر دقائق لكن الراكب ا ق ط ع ه ا ب م د ة أقل المقصود أ ن إ ذ ا نظرنا إ ل ى هذه ا ل م س ا ف ة إ ل ى غروب الشمس عرفنا أ ن ا ل ص ل ا ة تصلى والشمس بيضه ن ق ي ة لم تصفر في أ و ل وقت والمغرب يعني وصلوا المغرب إ ذ ا غربت الشمس لا بد من تحقق الغروب ولا إ ش ا ء إ ذ ا غاب الشفر إ ل ى ثلث الليل كما صلى جبريل بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في اليوم الثاني إ ل ى ثلث الليل و يبقى أ ن الوقت يمتد إ ل ى نصفه على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو فيما قررناه سابقا فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه ثلاثه ايش معنى من نام متى م نعم نام عن ص ل ا ة العشر كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يكره النوم قبلها كما أ ن ه عليه الصلاه و السلام يكره الحديث بعدها من نام يعني قبل ص ل ا ة العشاء فلا يدعو عليه الا ينام ان يصاب ب ا ل أ ر ق فمن نام فلا نامت ع ي م ه او يبتلى ب أ م ر ي ش غ ل عن ه في بدنه أ و ماله أ و ولده يدعى عليه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبله ا والصبح يعني وصل الصبح والنجوم ب ا د ي ة م ش ت ب ك ة يعني في الظلام قبل ا ل إ س ف ا ر الذي تختفي بسببه النجوم ومفاده أ ن تصلى الصبح في أ و ل وقتها على ما تقدم من فعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم صلى الله عليك عن مالك عن عمه ابي سهيل عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب إ ل ى ابي موسى ان صل الظهر اذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقيه قبل ان يدخلها صفره والمغرب اذا غربت الشمس واخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم باديه مشتبكه واقرا فيها بسورتين طويلتين من المفصل يقول عن مالك عن عمه أ ب ي سهيل عن عمه أ ب ي سهيل ا بن مالك اسمه نافع عن أ ب ي ه مالك بن أ ب ي عامر أ ن عمر بن الخطاب كتب إ ل ى أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن صلي الظهر إ ذ ا زاغت الشمس يعني إ ذ ا مالت إ ل ى ج ه ة المغرب والعصر والشمس بيضاء نقيه يعني في أ و ل وقتين قبل أ ن يدخلها ص ف ر ة على ما تقدم صل المغرب إ ذ ا غربت الشمس إ ذ ا ت أ ك د ت من سقوط الشمس ومغيبها صل المغرب ولا تؤخرها عن ذلك لان تعجيلها أ ف ض ل و أ م ا العشاء ف أ خ ر ه ا ما لم تندم يعني لا تعرض صلاتك للخطر ا ل س ن ة في ص ل ا ة العشاء أ ن تؤخر انه لو ق ت ه ا يعني ثلث الليل لولا أ ن اشق أ عليك لكن إ ذ ا وجدت ا ل م ش ق ة فيبادر بها ل ا ن لا يشق على الناس لكن لو اجتمع م ج م و ع ة و اتفقوا على أ ن يؤخروا ص ل ا ة العشاء إ ل ى ثلث الليل أ ف ض ل بلا شك أ م ا إ ذ ا وجد من يشق عليه ا ل ت أ خ ي ر فصلاتها في أ و ل وقت أ ف ض ل و لذا قال و أ خ ر العشاء ام ا لم تنام ل أ ن ه إ ذ ا غالبها النوم شق عليه ا ل ت أ خ ي ر كما أ ن ه لو ارتبط ب ج م ا ع ة و اضطرهم الى ا ل ت أ خ ي ر شق عليهم ا ل أ ف ض ل فعل ا ل أ ر ف ق ب ا ل م أ م و م ي ن وصل الصبح والنجوم ف ا د ي ة مشتبكه يعني قبل ا ل إ س ف ا ر الذي يذهب بسببه تذهب بسببه النجوم و ا ق ر أ فيها يعني في ص ل ا ة الصبح بسورتين طويلتين من المفصل من المفصل والمفصل من قاف إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن ومنهم ن يقول من الحجرات إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن لكن التحزيب المعروف عن ا ل ص ح ا ب ة يدل على أ ن ه ن ف ص ل من ق ا ر ل أ ن ه م يجعلون ا ل ق ر آ ن س ب ع ة أ ح ز ا ث ثلاث وخمس وسبع وتسع و إ ح د ى عشره و ث ل ا ث عشره ثم مفصل ثلاث س و ا التي هي ايش ا ل ب ق ر ة و ا ل إ م ر ا ن والنساء ثم خمس ا ل م ا ئ د ة و ا ل أ ن ع ا م والاعراف و ا ل أ ن ف ا ل و ا ل ت و ب ة ثم سبع يونس وهود ويوسف والرعد ابراهيم الحجر النحل ثم تسع من من ا ل إ س ر ا ء الى ياسين من ا ل إ س ر ا ء الى ي ش لا ق ا ب ل نعم ا ل الشعر ثم احدى عشره من الشعراء إ ل ى ياسين ثم ثلاثه عشر من ياسين إ ل ى الحجرات ثم المفصل من قاف دل على أ ن المفصل ي ب د أ من قاف إ ل ى آ خ ر ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ في ص ل ا ة الصبح من طواله نعم هذا فمن طوال م ف ص ل هذه ا ل س ن ة في ص ل ا ة الصبح و جاء في وصفها أ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة في هذا الحديث ع ا ئ ش ة أ و ل ما فرضت الصلاه ركعتين ف أ ق ر ت ص ل ا ة السفر و زيد في الحضر و زيد في الحضر الا المغرب ف إ ن ه ا وتر النهار و إ ل ا الصبح ف إ ن ه ا تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة تطول فيها ا ل ق ر ا ء ة وحفظ عنه عليه الصلاه والسلام تطويل ص ل ا ة الصلف وتطويل صلاه الظهر بما لا يشق على المامومين فاذا على شق عليهم كره التطويل فالتامل يا معاذ هو أ ه ل العلم يقررون شيء مطرد ض في ص ل ا ة الصلف تطول ا ل ق ر ا ء ة من طوال المفصل وفي المغرب من ق ص ا ر ه وما ع د ذلك من أ و س ا ط ه لكن هذا أ غ ل ب ي و ليس بكل بدليل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ر أ في المغرب ا ل ط و ر و ق ر أ فيها الاعراف لكن الغالب أ ن هذه ص ف ة ص ل ا ة المغرب القصر و ص ف ة ص ل ا ة الصبح ا ل ط و ر ق ر أ في ص ل ا ة الصبح ز ع ز ع نعم ف دل على أ ن التطويل و التقطير أ غ ل ب ي لا ك ل نعم نسال الله الذكر عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه ان عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان صلي العصر والشمس بيضاء نقيه قد رمى يسير الراكب ثلاثه فراسخ وان صلي ا ل ع ش ا ما بينك وبين ثلث الليل فان اخرت فالى شطر الليل و ل ن من ا ل غ ا ف ل ي كتب إ ل ى أ ب ي موسى عامله على إ ي ش أ ب و موسى نعم نعم نعم ع ان م ل على الكوفة أ صلي العصر والشمس البيضاء ن ق ي ة كما تقدم قدر ما يسير راكب ث ل ا ث ة فراسخ للخمسة عشر كيلو قبل غروب الشمس و أ ن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل يعني بين مغيب الشفق إ ل ى ثلث الليل و ا ل أ ص ل ا ل ت أ خ ي ر إ ل ا إ ذ ا اعترى هذا ا ل أ ص ل ما يعارضه من م ش ق ة و لذلك قال في ا ل ر و ا ي ة ا ل س ا ب ق ة ما لم تنم ف إ ن أ خ ر ت ف إ ل ى شطر الليل فدل على أ ن وقت ص ل ا ة العيشه ينتهي بمنتصف الليل ف إ ن أ خ ر ت ف إ ل ى شطر الليل يشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آ ن ف ا ولا تكن من الغافلين يعني ان اخرتها عن هذه ا ل أ و ق ا ت ف أ ن ت من الغافلين و ا ل غ ف ل ة و السهو بمعنى واحد فالذي يؤخر ا ل ص ل ا ة عن وقتها ساه ن عنها ر أ ي ت الذي يكذب في الدين نعم فذلك الذي نعم نعم فويل ل م ص ل ي ن الذين هم عن صلاتهم سهوا هم, هم الغافلين الذين يؤخرون الصلوات على ا ق ا ت ه ا هؤلاء لهم ويل ك ل م ة ع ذ ا ب ي س ا ل الله ا ل ع ا ف ي ة وادم في جهنم ا ل أ م ر ليس بالسهل ليس بالهيئه بعض الناس ديدنه ت أ خ ي ر ص ل ا ة الصبح إ ل ى أ ن يخرج للدوام الدوام ي ب د أ س ب ع ر ك ع ا ل س ا ع ة ست ونصف و ي أ ت ي بركعتين ويخرج للدوام هذا جم ع من اهل ا ل ع م يقول لا يصل خ ل اذا ص إ تعمد ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة حتى يخرج الوقت لا يصل و ب ن حزم كما ك ذ ر نقل ا آني ن ف ا ل إ ج م ا ع على انه يصل و إ ن كان هذا الاجماع نقل على الطرف ا ل آ خ ر أ ن ه يلزمه في ا ل ق ر ا ء وعليه ن ث م ا ل ش د ي ف ارتكب كبيره من كبائر الذنوب نسال الله العافيه、ده. صلى ل ل ا نعم سال هريرة صل الظهر إ ذ ا كان ظلك مثلك والعصر إ ذ ا كان ظلك مثليك والمغرب إ ذ ا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس يقول وحدثني مالك الله مولى سلم النبي صلى عن زياد يزيد بن أو أبي الله عليه وسلم أنه وسلم زوج صلى ا ف الظهر أبا فقال أنا أخبرك هريرة صل ل إ اذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشخص إذا كان ظلك مثلك كلام ا ن ظ ك صحيح مقبول او مراده الى ان يصير يعني لا, لا تؤخر عن هذا يعني كانه يفترض ان الرجل يريد ان يؤخر الصلاه يعني لا تؤخر ع ن ى هذا الحد فهذه نهايه وقت صلاه ا ل ه ر لا انه يامره ابتداء ان يصلي او يؤخر ا ل ص ل ا ة الى هذا الحد كانه عرف من حاله انه لا يتمكن من الصلاه في اول وقتها فيقول اقل الاحوال ان تصلي اذا صار ظلك مثلك وهو نهايه وقت صلاه الظهر ولا في حال السعه وقت الاختيار له لا يرقم الانسان اخر الوقت ب عليه ا يبادر او يكون الوقت والظرف الذي يعيشه وقت السؤال وقت حر شديد وحينئذ ي أ م ر ه ب أ ن يصلي ص ل ا ة الظهر في آ خ ر وقتها ل ل أ م ر ب ا ل إ ب ر ا د والعصر يعني يصلي العصر إ ذ ا كان ظلك مثليك, مثليك وعرفنا ان حنفي يقول ي ب د أ وقت ص ل ا ة العصر إ ذ ا صار ظل الشيء مثليك و ا ل ج م ه و ر على أنه ي ب د أ إذا صار ظل ش يعني ء مثله و ل كل حال ى ك إذا ا ظله مثله ك و الوقت وهو ن انتصف يصلي الوقت ولم ت ف ر ا ش م والمغرب س بعد ع ن ي وصل المغرب إ ذ ا غ ر ب ت الشمس ولا إ ش ا ء ما بينك وبين ثلث الليل وهذا كله تقدم في موطا محمد ز ي ا د ة في هذا الخبر فإن نمت إلى نصف الليل فلا إلى نمت نامت عينك يعني الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس بغبش كما هو في ر و ا ي ة محمد يقول صل الصبح بغلس و هنا بغبش و الغبش هو الغلس كما جاء تفسيره في الخبر يعني الغلس و إ ن قال الخطابي الغبش قبل الغبس و بعده الغلس غلس و غبش و غبس م ر ت ب ة الغبش قبل الغبس و الغبس قبل الغلس و هي م ت ق ا ر ب ة كلها في أول وقت صلاة الصبح. نعم. والجمهور نعم. في و قوله ت صلاة الصبع نعم ا ج م و ر ع لا ى تقوية م يتابع ث ر ص ل على حديثه م دام الجمهور على توثيقه يحتمل أ ن ه على حديث معين على حديث معين خالف فيه غيره من الثقات فلا تاب عليه ع و هنا يقول أ ي ض ا و حدثني عن مالك عن عساق بن عبد الله بن ابي ط ل ح ة عن ن س ي بن مالك أ ن ه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى بني عمرو بن عوف فيجدهم ص ل و ن العصر كنا نصلي هذا من باب قول الصحابه كنا نفعل كنا نفعل ف إ ن أ ض ا ف ه إ ل ى عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلا إ ش ك ا ل في كونه مرفوع لكن إ ن لم يضفه كما هنا كنا نصلي فالخلاف بين أ ه ل العلم في كونه مرفوع او موقوف معروف لكن ظ ا ه ر من قوله أ و من السياق أ ن ه في عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى عمر بن عمرو بن عوف ف ي ج د و ا م ص ل و ن العصر كانت منازلهم خارج ا ل م د ي ن ة و هم يؤخرون ا ل ص ل ا ة عن أ و ل وقتها و لا يخرجونها عن الوقت المختار يعني إ ل ى منتصف الوقت فهذا يدل على أ ن النبي صلى الله عليه الصلاه و السلام يبادر ب ص ل ا ة العصر فيخرج الخالق إ ل ى م س ا ف ة ميلين من ا ل م د ي ن ة إ ل ى منازل بني ع م ر بن عوف فيجدهم يصلون و هم يصلون في الوقت فدل على أ ن ا ل س ن ة ا ل م ب ا د ر ة ب ص ل ا ة العصر و عدم ت أ خ ي ر ه ا و الحج مخرج في البخاري طريق عبد الله بن مسلمه القى ا ن ب ي ع م مالك عن إ س ح ا ق عن انس فيه ف دليل على م ش ر و ع ي ة المبادره بصلاه ل ع ص ر ثم العصر هذا كنا مثله يقول ن ل ي نعم ص ر ث يذهب الذاهب قباء إلى قبا. ف ي أ ت ي ه م الشمس م ر ت ف ع ة ما زالت بيضه م ر ت ف ع ة لم تصفر بعد هذه ا ل م س ا ف ة من مسجده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى ق ب ة على ثلاثه اميال من بعيد ولا يتصورنهم أ على هذه الوسائل التي تقوى المسافات بسرعه لا اما على ا ل أ ق د ا م و على الدواب وكلها ب ط ي ئ ة السير ث ل ا ث ة ا ل أ م ي ا ل تحتاج الى ث ل ا ث ة كيلو متر من السويس ث ة أ ن ت بساعات س ع العشر ع ة ا س قريب من ا ل س ا ع ة نعم عليه الكيلو كم تقدر الكيلو عشر دقائق صح هذا م ت و ص ط وهذه ثلاثه اميال في عشره س ا ع ة الرابعه س ا ع ة الرابعه نعم الحديث مخرج م خ ا ر ي عن طريق عبد الله بن يوسف التنيسي وله ر و ا ي ة عن مالك عن مالك علم الشياب به نعم عن مالك عن ربيعه بن أ ب ي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما ادركت الناس إ ل ا وهم يصلون الظهر بعشي عن مالك يقول حدثني عن مالك عن ر ب ي ع ة ا ل ر أ ي بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة فخذهم عبيد الله ع ر و ة القاسم سعيد أ ب و بكر س ل ي م ا ن خارجه فالقاسم أ ح د الفقهاء ا ل س ب ع ة انه قال ما أ د ر ك ت الناس يعني من التابعين هو من التابعين قال ما ادركت الناس يعني ا ل ص ح ا ب ة وكبار التابعين وهم خيار ا ل أ م ة إ ل ا وهم يصلون الظهر بعشي بعشي يعني بعد تمكن الوقت والعشي ي ب د أ من الزوال إ ل ى الغروب فمراده أ ن ه م لا يصلون حتى ي ت أ ك د و ن من دخول الوقت وقد يفهم منه أ ن ه م يؤخرون الظهر سيتمكن العشي من الدخول و ك أ ن ه يلمح بذلك إ ل ى ا ل إ ب ر ا د في ا ل ص ل ا ة في وقت الحر نعم يقول نحن ا ل آ ن عندنا في ا ل م د ي ن ة مطر المسجد أ م ا م بيتي م ب ا ش ر ة والناس في المسجد يجمعون في ا ل ص ل ا ة فهل يجوز لي أ ن أ ج م ع معهم مع أ ن المسجد قريب جدا نعم يجوز أ ن تجمع ل أ ن ا ل ر خ ص ة إ ذ ا نزلته اتيحت عمت و لا يفترض أ ن الناس يستوون في ا ل م ش ق ة لكن إ ذ ا وجد أ ص ل ا ل م ش ق ة ف توجد ا ل ر خ ص ة فتعم الجميع إ ن شاء الله تعالى و الدين و اله ل الحمد فيه فسحه مثل هذا و الله أ ع ل م صلى الله و سلم و بارك على عبده و رسول ا ل نبينا محمد و على نبينا ل الله و ق الجميع لكل خير أ و إ ي ا ك م ا ل ع ل م النافع والعمل الصالح